فليلي بس تروي عاحو وسدق وخالفت الجيبية ايا عزيز سامحي وليويت ونفاض وحد اسمي terra llena sus ratos de mi me tengo de la vida ni nada pulichando me laqni morecina u li mahdwin jiba yudal ensad da fel jedi mal waashat khamni wala chwiniti sifona sahal مصدقون <متصفيق> وش ميسم <متصفيق> نحن كتير ايام شوف تبغى ميني أي عزيز سمحي موسيقى <متصفيق> بلغتيرم ترزقنا ميني وشالي موسيقى تبريكتم تبغى فلن غافي <تصفيق> نحزن من نور نسعين ولو شالي عاد بنروح النوا وغنغني المره تقول لي سمحة كبيري يا عزيز سمحي لما ارد الموزيكي مدمن اذروكي ذم الوضحة سنوطول الامريو قيم غيه دمكس لخيالي مكل حلم ما يذرش بريو يمي كمي كي اختار المايمي كمي وغيه دلو دمي خضاف وزير العلمي سامحا معنا فيك سمر مغنكي وفيه ولي ايا عزيز سامحي اشخار نفر لي لي رسطاري ما هوش كبير فتجيغي أي ايا عزيز يا عزيز سمعي بيزمعني كبيري